يا ايها الناس اذكروا امه الله عليكم يا أيها الناس الله عليكم هل من خالق غير الله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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير افمن زين له سوء عمله فراه حسنا أفمن زين له سوء مرئ حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم. يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه به بلد بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا من كان يريد العزة العزة جميعا إليه يصعد الكلم طيب والعمل الصالح يرفع، والذين يمكرون السئ لهم عذاب شديد، ومكروء لئكم ويضُم، والله خلقكم. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمّه ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائق شرابه سائق شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكَ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربكم له الملك.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 ولوم الْقِيَامَةِ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء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 وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الاموات إن الله يسمع من يشاء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 beschirou en nizir, waaimen ernaamme, ernaamme, ernaamme, ernaamme, ernaamme, ernaamme, ernaamme, ernaamme, بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا به Faal terug naar B. Themerات. Mijn tekst is het wanneer het gaat En de inzet van de inzet van de inzet ...en degene die degene die degene die degene die degene die degene die degene die degene die degene ليوفيهم أُجُورَهُمْ ويزيدهم من فضله إِنَّهُ غفور شكور والذي أوحينا إِلَيْكَ من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه in Allah heb je bed in de hoop Famienum, valimulli, nefsi, wa minum, mocota, suidu, wa minum, sabin kumbil, xajiro, tivi, Zalika جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا ولا يمسنا فيها لغوب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 بنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و النذير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 فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لأم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا istekbar في الارض ومكر en ولا يحيق المكر niemand الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا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 ناصب ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجر مسمى